أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب أنذل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أورياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا جاء ماذا انها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اجاؤهم باسنا دا الا اذا قالوا بالله ان قالوا, إلا أن قالوا فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنَ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصْنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَايِهِنَّ وَالْوَجْنُ يَوْمَ إِلَى فَمَن فَمَنْ ثَقَوْلَتْ مَوَازِنُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرو أنفسهم فأولئك الذين خسرو أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ذا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم رعثون قال إنك من المنظرين قالت بما أوعيتني لا أقعدن لهم صراطا مستقيما ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 فوسوس لهم الشيطان ليُبدي لَهُمَا ما ماوري عنهما من سوءاتهما. وقال ما ناكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وَقَاسَمَهُمَا وَلَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا دَاقَ الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَوْمَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْتِكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّا مَتَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 لا يفلن انكم الشيطان كما اخرج ابيكما من الجنه ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما ان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقفط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم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 قل انما حَرَّمَ ربك الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير حق والاثم والبغي بغير حق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسولم منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَانَ بُهُوَى بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ذَلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَانَ بَدِيعًا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 ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب ولا يلقنون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعلوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من خلق تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَرْصَانُهُمْ تِلْقَانَ أَصْحَابِ الدَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ جَالِيَّ يَعْرِفُنَا أُمَّ بِسِمَاءٍ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 وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيرُ أَنْ أَفِيرُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَخَذُوا دِينَهُمْ لَهُ وَلَعِدُوهُ وَغَرَتْهُمُ الْعَيَاتُ الْدُّنْيَا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدوء ورحمة فصلناه على علم هدوء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 من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجلتم أن جاءكم بكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكلبوا فانجيله والذين معه في فلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَامَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَالْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَهُ فَالْكُرُوا آلَوَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحدا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا, فأتنا بما تعدناها إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجابلونني في أسماء مائن سميون سميتموها أنتم أَن ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظين فأنجينا هو الذين معه من رحمة منا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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسبوع فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخلون من سهولها قصورا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَتَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَن صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ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 من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم، يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتضررون.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 فتولى عنهم قال قوم لقد أبلغتكم رسالات ربّي ونصحت لكم وَنَصَحْتُ لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أوصلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضّوى إلا أخذنا أهلنا بالبأس والضرا إلى علهم يضرون ثم دللنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مسأنا فأخذناهم فأخذناهم ضغته وهم لا يشعرون ولو أن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كن ينبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائبون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ مِنَ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مُنْبِتَ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصْبَحْنَاهُمْ ۖ أَلَوْ نَشَاءُ أَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَلَطَبَعُوا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئي فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فدعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ما لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 لَمَّا الْقَوْسُ حَرٌّ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءَ بَأْسٌ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَنْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فدعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ان هذا ماكر مكرتموه في المدينه تخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا ان لا ربنا منقلبون.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 قال سنقتل أبنائهم نستحي لله أهُم وإنَّ قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا بلا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ما يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا ما آل فرعون بالسنين ولا من الثمرات لعلهم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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنصرن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى دَالُّوهُ إِلَىٰ يَوْمٍ يَنتكُبُ فَنَثَقَّلْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غاتلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 قال أَعْلَمُ اللَّهِ أَدَبْغِيكم إلَهَمْ وهو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وإلَّا جَلَّ نَكُمْ مِنْ آلِفِ الْعَونَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّنُنَّ أَبْنَاءَكُمْ يُقَتِّنُنَّ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّنَ لِسَائَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربك عظيم. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتم مبيقات ربه فتم مبيقات ربه أربعين ليلة.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 واللّبين كنّبوا بآياتنا ولقاؤا في الآخرة حبّت أعمالهم هل يجذون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعضه من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنّه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً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 ويحل لهم الطيبات وينحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه والتبه النور والتبه النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 ودخل الباب سجداً نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً ويرى الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إلَّا يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إلَّا أَتِيْهِمْ حِيتَانُ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إلَّا أَتِيْهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعَوْنَ وَيَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيْهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْرُونَ قَوْمًا الَّا هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنْ جَئنَ الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ نِسُوا ان جين الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب دئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا مما عن عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوبهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفون وله الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإني يأتهم عرض مثله يأخذ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 وَإِذْ نَتَقُلَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي جِئَاتِنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَتَبَعَهُ الشيطان فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيِّ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَهُ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 مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا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 سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقَ لَنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْتَرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرُ الْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ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 فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ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 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا لَكُمْ ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يضربون بها ام لهم اعين ينظرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل دون شركاءكم ثم كي دون فلا تنظرون إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وَإِنَّمَا يَنْذَرُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَزْغُزٌ تَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ التَّقَوُّ إِذَا مَسَّهُمْ طَارِرًا إِفْعَلْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا أُمْمُ بُصِرُونَ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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون